ولقد جاءكم يوسف من قبله البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 الدنيا متعة وإن الآخرة هي دعوى القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِتَّى